الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق. ينبئكم إذا مزقتم كل مزق. إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كربا أم به جد؟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 ان في ذلك لاايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داوودا مننا فضلا يا جبان اوفي معه والطير الا لنا له الحديد نعمل sabagat وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلم له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِغَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ مَعْذَابِ السَّعِيرِ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 إلا دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خرت بينة الجن ألا كانوا يعلمون الغيب ألا كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهيمن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين أكل خمط وأثل وأثل وشيء من صدر قنيل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها نيالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبنيس ظنه فاتبعوه إلا فريقا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها ممن هو منها في شك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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لكونا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذجابكم بل كنتم مجرمين فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارُ بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارُ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسولهم فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ